الحمد لله وكفى وسلام على عبدين الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظوم المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع الأدلة النبوية في القواعد أو أدلة القواعد أصولية من السنة النبوية انتهينا من الكلام على الأدلة المتفق عليها وبلغنا إلى الكلام على القياس وآخر الفراءة نتكلم عنها الخاصة بالقياس والكلام على الكسر الاعتراض بالكسر صحيح الاعتراض بالكسر صحيح هو الكسر عندنا بالنسبة للقياس هي من مسارك العلة للكسر. من مسارك العلة النقد والكسر. النقد والكسر فالكسر هو أن يتواجد مثلا الحكم ولا توجد العلة أو لا تتواجد العلة ويوجد الحكم احنا قلنا بان اصل صحه القياس دور دوران دوران الحكم مع العله حيث دارت وجودا وعدما طيب الحديث الذي فيه أنا اعتراض بالكسر صحيح يعني الكسر الناقد أي قادح من قواضح القياس قادح من قواضح القياس حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الانصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم يذهب إلى أناس فيترك أناس فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن في داركم كلبا قالوا فإن في دارهم سنورا فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع فقالوا هذا الحديث دلاله وضح جدا على الكسر على الاعتراض بالكسر لأن ن victorious ramen红ر وملكم倫ما يذهب إلى دار فلان ويترك دار فلان فلما سألوا لما تترك دارنا وتذهب لدار فلان قال لأن في داركم كلبا قالوا وفي دارهم سنور فهم سووا بينه الكلب والسنور سواوا للحاجة يعني فالن atrásheres哥 Dominicanjaw فرق بينهم فرق بينهم بأننا bio bat maneuver Li that قال عنها إيه إيه إيه إنيها ليست بنجس إنيها ليست بنجس الحق عشان نفصل في هذه المساله المساله مهمه جدا مساله القواعد من القواعد القياس العلماء يقولون لا فرق بين الاعتراض بالكسر أو بالنقد لا فرق بين الاعتراض بالكسر او بالنقد النقد هو نقد العله ان الحكم يتواجد دون العله الحكم دون العله هذا معنى النقد تنتقد طيب و بعض العلماء من المتقنين المحققين كالأميديا وغيره يقولون الكسر يفارق النقد فالنقد كسر أو قادح في العلة وأما ال ال ال الكسر قضح أو قادح في الحكمة لا في العلة لتوضيح ذلك السفر علة القصر هم قالوا لرفع المشقة فأباح الشرع القصر وأباح الشرع أيضا الجامع وأباح الشرع أيضا الفطر طيب لرفع المشقة هو قد يعترض عليه مهنا الآن بإيش إنه يقولون أنتم الآن المسألة عن المشقة يقولون طيب المشقة موجودة في من يعمل فرانا أو يعمل بعمل شاق جدا كحمل الأسطال و... والذي تسموناه الآن اللي بيعمل فاعل فهذه أعمال شاقة جدا فمعها ممكن يكون الفطر والقصر والجمع فاعترض عليهم بذلك قالوا إذا هذه المشقة فالحق أن الاعتراض كان مردودا بأن علة, علة القصر سفر بمشق, سفر بمشق. وقالوا والصفر مظنط المشق إذا أصل العلة في ذلك هو السفر فهنا وجودا وعدما طردا وعكسا سفر يقتضي الجمع والقصر والفطر وإن كان في الحضر فيه مشقة فوق مشقة السفر فإنه لا, لا يتواجد الحق مفهوم العلماء يقولون التفريق بينهم تفريق وجيه في أحد يعرف التفريق الوجيه عن هذه مشقة وفو الحضر ممتاز هو يقولون المسألة قريبة من ذلك يقولون بأن أنت بالنظار تحتيد أن الحضر يمكن أن تزال به المشاقة أو تزال عنه المشاقة الحضر يمكن أن تزال عنه المشاقة مفهوم؟ وأما السفر السفر لا مظنة السفر المشاقة في كل سفر فمظنته المشاقة أما الحضر قد يترك العمل ويذهب ينام في بيته ساعة ويرجع ويستأزم من صاحب العمل أو قطس معينة فزوال المشاقة في الحضر أقرب من زوالها فين؟ في السفر لذلك قد افترق الحق بان التفريق هذا تفريق صحيح وان الكس ان كان قلنا من يعني يختص بالحكمه والنقد يختص ب الا الا وبعدا نقول قنسينا من الادله المتفق عليها انتقل المصنف الى الكلام على الدليل الأدلة المختلف فيها والادله المختلف فيها هي أدلة ثمان ادله ادله ثمانيه دليل أول قول الصحابي دليل ثاني شرع من قبلنا دليل ثالث الاستصحاب الدليل الرابع العرف الدليل الخامس سد الزراع في العرف أيضا من قدر المختلف فيها سد الزراع من قدر المختلف فيها الاستحسان من قدر المختلف فيها الاستقراء من قدر المختلف فيها وأيضا المصالح المرسلة الدليل الأول المختلف فيه ده قول الصاحب قول الصاحب مختلف فيه وطبعا عندنا أولا الحديث تزبط حجة قول الصاحب وذلك قال قول الصاحب حجة قول الصاحب حجة أو قول الصحابية حجة الحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتذيتم وهذا لا أصل له لا يا صحبات هذا الحديث حديث خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فجعل الأصل في ذلك هذه القرون الخيرية أيضا حديث أصحابي أمنة الأمة فإذا ذهب أصحابي آتى أمتي ما يعدون هذا في صحيح مسلم فهذه دلاعة تسكية هؤلاء الصحابة فإذا فهم حجة أيضا قول النسلم ان مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح وهذا حديث فيه كلام هذا حديث فيه كلام وإن كان بعض الرعماء يحسن إسناده حديث لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيف وكلها أدلة تدل على فضيلة الصحابة حديث إن الله اختارني يختار لي أصحابا فجعل لي منهم مزراء وأنصارا وأسهارا وهذا الحديث الرأو الحاكم وأيضا من نبي عاصم في السنة وحديث إسناده ضعيف وحديث عليكم بسنة الخلفاء الرشيدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجز وحديث أيضا لا تزال طائفة من أمتها الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفا ولا من خذله. اولا أولا لا بد نقول في هذه المسألة ونزبط ببعض القرائل الصحابي من الصحابي بعض المعاصرين ممن ألف في أصول فقه يقول الصحابي كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته معه يعني ما قال أنه صاحب هذا القول ما قاله إلا أبو المظفر السمعاني أو غيره ما أذكر الآن هذا الذي قال بهذا القول هذا قول ضعيف جدا هذا قول مشاز الصاحب على ما اتفق عليه المحققون بأنه كل من لقي النبي لقي النبي يعني أصلا يبقى فيه لقاء بيننا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك هذا هو الصاحب التعريف الضابط للصاحب وإلا في خلل عندما يعرف فيقول كل من رأى النبي فهذا في, في التعريف لما لأنه سيخرج بذلك البصير الذي لا يستطيع أنه لا يكون صاحباً كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمناً على ذلك والعلماء يزيدون في التعريف ولو تخلل ذلك الردة هذا هو الصاحب هذا هو الصح وقول الصاحب حجة او غير حجة هذا خلاف عريض بين العلماء مثلا السحابة كلهم زكاهم الله للعالم في كتابه وزكاهم في سنته كما قال الله للعالم كنتم خير أماته وخجأت الناس تأمروا من فتحنا منكر إلى آخر الآية قال الله للعالم محمد رسول الله والذين معه اشدائوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيلي كزارع ان اخرج شطؤه فازره فاستغلف فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ما مالك حتى احتج بهذه ان سب الصحابه كفر بهذه الايه ليغيظ بهم الكفار وايضا قال الله لنا في علاه ان لقد رضي الله عن المؤمنين ايدوا بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انا امنت النجوم امته للسماء وقال وانا امنت الاصحاب فاذا ذهبت النجوم اتى أصحاب ما يعدون وانا امته اتى الأمة ما تعد وقال النجوم أمنة السماء فإذا النجوم أتى السماء ما توعد وقال وأنا أمنة للأمة فذهبت انا أنا أتى أمتي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمة او انا أمنة لأصحابي فإذا انا أنا أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمة فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد فرهن الله في الال They're all يعني نجاض الأمة وتلقي نجاة أن فيهم الصاحب لسيام أن الأحديث في صحيح للنفس قال بأنه يقول هل فيكم من صاحب قال تغزون فيفتح لكم وانظروا إلى كرامة الفتح فيفتح لكم فيقال فيكم من صاحب نبي فيقولون نعم فيفتح لهم فيكم من صاحب من صاحب نبي فيكم من صاحب من صاحب من صاحب نبي الثلاثة الشك في الرابعة لكنها وردت فكان الفتح بوجود وببركة وجود الصحابة معهم لكن أصوليا حقا المسألة فيها خلاف وعر أقوال كثيرة في مسألة حجية الصاحب لا سيامة وأن كثير من المعاصرين مثل الشوكاني والسوك... والسوك... والشوكاني ومن يعني تكلم بكلامه كصديق حسن خان إلا ما أكن وهما يقولون بأن قول الصاحب ليس بحج لأن الله على لما قال قال, قال قال وما أتاكم رسول فأخذوه وما أتاكم عنه وهذا من كلام الشوكاني في الإرشاد نحن نشرح إن شاء الله إرشاد الفحول يعني هو أصلا متأث... يعني قال متأثرا بابن حزب كثيرا ما يتأثر بابن حزم هو نفسه قد قال قولا فصلا في هذا الباب لما قال عزل زمان ينأتي بمثل بمثل ابن ثامية وبمثل ابن حزم وهو ابن حزم هذا عجوبة الزمان هو حقا ابن حزم كان فحلا ولكنهم كانوا يرون بأن قول الصاحب غير حج يبينا عندنا أقوال ثلاثة نختزل الأقوال الكثيرة في الكلام على حجة قول الصاحب في أقوال ثلاثة قول يقول قول الصاحب حج مطلقا وهذا قول الجماهير من الفقهاء والأصليين وهو قول الشافعين في القديم وهو قول أيضا للمالكين قول للمالكين ولذلك ابن القيم نفح أنه حجة مطلقا حجة, ولا مش حجة؟, حجة مطلقا نعم ولذلك ابن القيم أخذ ينافح هذا القول ونفح عظيم قال هذا التفاق الأئمة على ذلك الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا بأن قول الصاحب حجة ومنهم من نقل إجماع وليس إجماعا بحال من الأحوال قول الثاني مقابل القول الأول ليس بحجة, ليس بحجة مطلخة هذا كما قلنا انتصر له ابن حزم وهو قول شفع الجديد وهو قول أيضا المالكية وقد قال به بعض المتأخرين قالوا قول الصاحب ليس بحجة مطلخة وهذا لهم وجهة كما سنبين الأدلة والقول الوسط للتفصيل والتفصيل فيه تفصيل والتفصيل فيه تفصيل ناخذ الأدلة وبعد ذلك نأخذ إلى التفصيل اما من قالوا بقول الصاحب حجة مطلقا قالوا كل هذه الأدلة التي ذكرناها بفضل الصحابة الذي قال فيه نمسلم وصحابي أمانة الأمتي فأذهب أصحابي أتى الأممة متوعد وأيضا قول, قول الله كنتم خير أمات المخلجة أول الناس دخولا في ذلك هم فالصحابة رضون الله عليهم إذن فقول الصاحب حجة هذا قول القول الأول وقول كما قلنا الأمم الأربعة وانتص الله بن القبيل عظيما في إعل الموقع والقول الثاني الذي قال لدينا قالوا بان قول الصحابي ليس حجه فهم ده في ذلك اثر ونظر اما الاثر فقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهو. وايضا قد يحتج لهم بحديث معاذ الذي لم يصح اللي فيه شذوذ قال بما تقضي اقل اقضي بكتاب الله قال ثم فإن لم تجد قال في سوره النبي لم تجد قال اشهد رايي ولم يقل قول الصحب لم يقل قولي صاحب أبحث عن صاحب من صحابتك فاخذ بقوله وأيضا يحتاجون على ذلك بأن الله قال وما أتاكم, وما أتاكم الرسول فأخذوه لكم عنه فانتهوا قالوا هذه آية نص بأننا ما لم نلزم إلا بالأغذ بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ومن النظر قالوا فانه يعتري الصحابة الوهم والغفلة والنسيان وعدم العلم في بعض الأمور وعدم إتقال المسائل فهم بشك البشر ولا عسمة لهم ونحن مأمرون باتباع المعصوم هذه حجة من قال أنه ليس بحجة مطلقا والحق أنها عندنا سنبين حتى في مسائل تكلم فيها الصحابة وهي تخالف القرآن فلا نأخذ بها وان كانت أصالة يخالفهم أحد من الصحابة وليس إجمعا سقوتها لأنه خالف ظاهر القرآن فأعمة هذا بالنسبة للقولين المتقابلين القول الثالث قول التفصيل أما في التفصيل فقال اتفاق الأئمة الأربعة حجة منزمة واستدالوا على ذلك بقوله السلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء, المرش... الخلفاء الرجلين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوارث قالوا هو الله رعلا أمرنا باتفاق السنة وسمى ما أتى به الأئمة الأربعة بنا سنة وقد يفرق وقد يجمع لكن ظهر الحديث لا يجمع وسنة, وسنة الخلفاء الرشيدين المهدينة من بعد عضوا عليها بالنواجث بل وامروا عضوا عليها بالنواجث ثم قالوا وإياكم ومحدثات الأمور يعني من خرج عن قول إيم الأربعة الخلفاء الرشيدين هذه من محدثات الأمور هذا الذي يفهم من الحديث قال وإياكم من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الذي يقال في هذا الباب إذن عندنا القول الصريح في هذا الباب أنهم قالوا حديثنا السلام عليكم سنواتي سنواتي الخلفاء الرشدين المهدينا من بعد عضو عليه بنوارس القول الثاني قالوا بأنه قول أبي بكر فقط حج لأن أبو بكر رضينا أرضاه إننا السلام أمره عليه قال مروا أبو بكر فليصال بالناس وأيضا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وأعلم الصحابة وخفي عن كثير من الصحابة المسائل التي فيها فكانت عند أبي بكر فأبو بكر يقدم على الجميع وبعضهم قال لا بل اتفاق اتفاق أبي بكر وعمر هو الحج فقط واستدل على ذلك بقوله سلم عن ابي بكر وعمر هما السمع وايه والبصر وقال سلام وسلم اقتدوا باللذين بعدي ابي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا ابي بكر وعمر يرشدوا يتبعوا ابي بكر وعمر يرشدوا هذا ايضا ظاهر جدا عن الكلام على الحس على اتباع ابي بكر وعمر هذا هذه الاقوال الاربعه كما قلت لكم ابن القيم ومنتميا انتصارا انتصارا عظيما لان قول صاحب حجه ولدي دين الله به أن قول الصاحب ليس بحجة إلا إذا اقترنا بقرائن قول الصاحب ليس بحجة إلا إذا جاءت قرائن محتفة تقوي من هذه القرائن ان أبا بكر مثلا يتكلم هذا القول والصحابة لا يخرف لا أحد فيه فيكون من بثابة الإجماع السكوتي أيضا ويكون قول الصاحب يتفق مع حديث مرسل أو قول الصاحب يتفق مع آيات من آيات الله إذا نفعلها على أحكام معينة لا يخالفها فإذا القراءة المحتفة تثبت لنا حجية قول الصاحب وإن كنا نقول أقرب أقوال الصلاحة للحق هو أبو بكر وعمر اختدوا باللذين بعد أبو بكر وعمر وإليكم الأمثلة مثلا لو قلنا في هذه الأمثلة الاعتماد على قول الصاحب فيها مثلا عموم حرمة البيع قبل القبض هذا الأصل فيها مع بعض الأدلة التي ظاهرها صحة هذا القول هو قول, قول الصاحب وهذا يتعاضد بقرينة أخرى في ابن عباس رضي الله أرداء قال نها من نهى ابت... قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه فهو قال من ابتاع طعاما وكان النص جاء خاصا في الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم بتاع طعاما جاء ابن عباس فقال ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام يبقى الحديد الرصاص النحاس الذهب الفضة كل ذلك ينزل منزلة الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طع... طعاما فلا يبيع حتى يقبضه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام هذا قول صاحبه الآن وهو يوافق صراحه ظواهر الحديث والاثار قد جاءت الاحاديث والاثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي وسلم لحكيم بن لما ساله وقال لا تبع ما ليس عندك قال من ابتعته شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه من ابتعته شيئا, شيئا, شيئا ان ابتعته شيئا او ابتعته لو ابتعته شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه ان شيئا ادى ناكرة في سياق الإذنة تفيد الإطلاق فيتدور الأمر ينزل, ينزل تحت الحديد ينزل تحت الرصاص ينزل تحت أيضا ال ال الطعام فهذا خلافا لمالك فالغرض المقصود أنه يقوي قول الصاحب الظواهر فنأخذ به فهنا الصاحب هو الذي قال بأن كل بيع ينزل منزلة الطعام من, من ذلك أيضا مثلا في قول ابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهما في مسألة اللواط الذي يفعل فائل قوم لوط ابن عباس ورد عنه أنه قال يلقى من شايق بعيد ويرجم بالتجارة هذا من قول الصاحب بالحجارة وهذا من قول الصاحب أيضا الذي أخذ به أن عبد الرحمن عوف لما سأل واستشار الناس عمر الخطاب اشتد الشرب في الناس وشربوا الخمر وتسهلوا فيه فقال أرى أن من شرب قد علي قال, قال أرى أنه ان شرب هدية وإن هدية افتار وحد المفتري ثمانون اجلده ثمانين هو قول صاحب هذا من طول الصحابة وهناك من أقوال الصحابة التي يمكن لا تأخذ بها إن لم تكن قرينة او كانت قرينة مخالفة هو ما قاله مثلا عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ولم نجد أحد خالف أيضا في ذلك ابن ع... ابن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس قال, قال قولا فصلا قال بأن من إذا طهرت المرأة الحائط إذا طهرت المرأة الحائط بعد العص فعليها الظهر والعص فعليها الظهر والعص هذا قول الصحب وهذا احتج جمهير على أنها عليها الظهر العصر صحيح ولا لا طيب هل هذا يوافق ولا يخالف. ابن عباس يقول المرأة إذا طهرت بعد العصر عليها الظهر العصر وجوبا تصالي الظهر العصر وابدالعبد الرحمن الرحيم فقال ذلك أيضا إلا قلنا هنا لو, لو قلنا بقول الصحب لم نرى لهم مخالف والجمهير قالوا ذلك الجمهير قالوا المرأة إذا طهرت بعد العصر والجمول يقولون بذلك وعنده من دليل قول الصحب ولا مخالفة له احنا قلنا ان الترجيح في قول الصحب حجة ان وجدت القرآن تقوي هذا المنطق فين وجد دلالة يعني في ايش وجه الدلاله؟ صلاه الظهر وجه الدلاله انت, دار... انت من عاشر سيم درس كلامك ممتاز بس اريد وجه الدلاله نعم الوقت واحد اهو هو ده نفس كلامك بس انت تقول ان هو وقته واحد هذا وقت عذر يعني اجتماعان فقالوا هذه الق... القرينه الاولى ان ايش انه وقت وقت عذر فقالوا اذا انا موافق ولكن الـ ولكن الـ الاهل التحقيق قالوا لا وهذا وه مخالف لان انا عندي حديث عن الرسول قال من ادرك صلاه العصر من ادرك ركعه من صلاه العصر قد ادرك العصر وطمينه في هذا الحديث احتاج بحديث انا احتاج هم قالوا قول صاحب هنا القرينه لا تثبته لا تقويه من ادرك ركعه من بعد صلاه ما ادرك ركعه العصر قد ادرك العصر قال. من أدرك ركعة من صلاة العصري قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة من للعموم ينزل تحته الكبير والصغير والمسافر والحضر والحائط والطاهر يبقى من نزلت تحتها المرأة الحائض التي تهرت قبل المغرب بركعة فلو كان عليها الظهر لقالم سلم وعلى الحائد الظهر والعاصر ما أدري اتفاهمت يا محمد أنور مفهومة ما قلت فين انت المهم من الإجابة حسام كانت موجودة كانت موجودة الحمد أي مفهوم لازم يوسع أي مفهوم طب هات فاهمها من الفهم هات من المفهوم تفضل ماشي فين اللي احنا عايزينه الشوجود لا يمكن ان يفيدك ذلك الا ان تقول بالتعميم لانه سينزل تحته من سينزل تحته الحائد التي طهرت بعد ايه بعد العصر فلو كان يلزمها الظهر لقال والحائد تصلي الظهر والعصر ولم يقل انه سلم ذلك فالأصل في وجه في ذلك التعميم بقوله من من نزل تحتها والمرأة الحاضرة للطهرة والمرأة الطاهرة وأيضا الرجل من أدرك ركعة قبل غروب الشمس وأيضا الآية الآيات التي أزبعت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأصل براءة الزمة والأصل عدم الـ الـ الـ الـ الـ انشغال الزمة بشيء وأما ما قالوه بنب لأنه وقت عذر قلنا لا عذر لها هي, هي تركت الصلاة اتمارا بأمر الله لليفعلها هي لا يجوز لها أن تصال لحالة كونها حقيضا فهذا من باب قول الصاحب الذي يمكن ان يرد وهناك أمثلة كثيرة جدا على قول الصاحب لكن هذا فقط نعطيه أمثلة حتى يفهم المر التطبيق في هذا الباب الدليل الثاني إذن قول الصاحب أنا أدين الله قول الصاحب إما إن لم أقول بأن قول الصاحب فقط الحجة هو في قول إما الأربعة اللي هو الخلفاء الرجلين قول أبي بكر وعمر وعسوان وعلي وطبعا لو اختلفوا كما قال للشافر اختلفوا أبو بكر يقدم ثم عمر ثم عثمان ثم عليه بهذا إلا زكاد في, في أحوال خاصة كمثلا في القضاء, القضاء. طيب القضاء عليه يقدم في هذا الباب لأن السلام قدمه فيبدا هو يقدم والتخصيص وال وال وال وال لا يعمم تخصيص لا يعمم من الادله المختلف فيها ايضا شرع من قبلنا من الادله فيها ايضا شرع من قبلنا والقاعده هل شرع من قبلنا شرع لنا شرع من قبلنا شرع لنا ادي مساله يعني طويله الذيل بصراحه شرع من قبلنا شرع لنا هناك ادله تبين لنا أنه شرع لنا وادله تقول انه ليس بشرع لنا فترى ما الصحيح في ذلك احنا انتهينا من قول صاحب عشان حتى تعلم بانه قول الصالح صاحب يكون ملزما لك او غير ملزمة كما قلنا في القول القديم من الشافع وملكية يقولون بأنه ملزم وأنه حج واتفاق الإيم الأربعة هو ليس بإجماع لكنه حج ملزمة لكنه حج ملزمة ما دام لم يخالف الكتاب ولا لا يخالف الكتاب بحال من الحوال لأن السلام تجعله وهذا أيضا يجعلك تقول للناس لمن يناظرك على مسألة الـ الـ الـ الأذانين فعدة في صلاة الجمعة فهي سنة عثمان لا تستطيع أن تبدأ أحد يفعل ذلك بحال من الأحوال عمتا شارع من قبلنا هي الأحكام الفرعية التي لا بد أن تقول شارع من قبلنا لا تدخل فيه الأصول والتوحيد لأن الأصول والتوحيد في كل الأمم واحد الدين في كل الأمم هو الإسلام ماذا قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني الصالحين. أيضا عندما قال موسى عليه السلام لما قالوا في الآية الأخرى قال إن كنتم مسلمين فالغرض المقصود ما من نبيين إلا وبعثة بالإسلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد أعقيدتهم واحدة الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى فالكلام هنا ليس عصول الدين الكلام هنا على على الأحكام الشرعية الشرع من قبلنا يعني الأحكام الفرعية صلاة, صوم متهارة زكاة كل هذه المسائل الفرعية التي يتعبت بها لله جل في علام يستدلون بحديث بما تقضي حديث حزيفة قال بكتاب الله قال, قال, قال فإن لم تجدت قال في السنة فإن لم تجدت قال إيش أشتهد رأي ولم يقول شرع من قبلنا فإحتجون بي أنا وليس بشرع لنا لانه لم يقل شرعا قبلنا لو كان واردا لقال هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنبهه النبي صلى عليه طبعا هذا الاستدلال مهدوم من اصله لان هذا الحديث لم يصح وايضا حديث النبي صلى الله لما مر على عمر الخطاب رضي الله عنه ارضاه فوجده وراهه نعم ماشي انا لسه ما قلتش الاول قبل ثاني خلينا نعمل كلام بعدين نتكلم فيها صح ولا لا بعدين هنتكلم طيب حديث لما دخل نبي السلام على عون الخطابة ويأخذ التوراة فقال النبي السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع عنه وده الحق أن هذا في أصول الدين في هذا الباب وهو أيضا ان أي, أي نبي في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبع لقول الله على. واخذ او اخذ الله موثقا امينا لما اتيتكم من كتابي وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال اقررتم واخذتم على ذلك اقري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشهود هذا دلاله واضحه جدا يستدلون بهذا بهذه الايه استدلالا على امر جلل ايش هو ممتاز لأنا بأتيك بها عشان هذا مشهورة جدا لو الخاضر كان حيا وقتا نمسلم لكان إيه؟ لكان لزاما له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكر هذا احترياج بأنه شرع لنا لأن هذه الآن نسي على, على موسى عليه السلام معي النبي سلم يقول من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها في الواية قال لا له كفرت لها إلا ذلك ثم قرأ قول الله رعال أجل في علاه أقم الصلاة لذكري هذا كل هذا كلام لمن؟ لموس عليه السلام فهذا دلالة لأن شرع من قولنا شرع لنا لنحتج بما نزل على موسى أقم الصلاة لذكري ايضا حديث نبي سلم راجم النبي اليهوديين الزانيين راجم النبي السلام اليهوديين الزانيين وهذا الراجم كان في التوراة وذلك لما قال له نسلم آت قالوا ائتوا هذا النبي فإن أتاكم بما تحبون فاخذوا وإلا فاحذروا فقال له نسلم ماتا لدون حد الزنا عندكم قالوا يحمم يجلد ويحمم ويفضح يعني يكون مقلوبا على الحمير أجلكم الله ونسعى بهم أمام الناس فقال له نسلم ائتوني بالطورات فأتوا بالطورات فأتلوها فجاءوا بالطورات فقال اقرأ وهو يقرأ وضع يده على آية الرجل فأخذ عبد الله بن السلام ضرب على يده قال ارفع يدك لكع لكع يعني لئيم ارفع يدك لكع فلما رفع يده وقرأ آية الرجل فأخذها من السلام فرجع قالوا هذا من كتاب من كتابهم انا سأبين أدلة أخرى أيضا في ذلك الباب على قول من شرع من قبلنا هو شرع لنا أم لا المسألة مشتبكة وفي خلاف بين العلماء أقول إخوة الكرام هذه المسألة لابد أن تحرير المقام في هذا الباب أن نقول شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة الحال الأولى شرع من قبلنا ما يوافق شرعنا يوافق شرعنا كأيه الصلاة الصوم قال الله جلال فعلاء أقمص صلاة لذكري هذا شرع لنا وقولا واحدا بالإجماع كالصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم فإذا هذا أيضا شرع لنا بالإجماع السالس يضربوا لنا مثلاً ما فيه القصاص شرع لنا أيضاً يوافق شرعه طيب وشرع يخالف شرعنا شرع يخالف شرعنا جاء شرعنا بمخالفته هذا قولاً وحيداً بالإجماع ليس شرع لنا إما الأول بالإجماع هو شرع لنا الثاني بالإجماع ليس شرع لنا كإيش زوج الاخت ده في اي, في أي شرع بها في شرعة ادم ها سيب احنا الكلم على شرعة بعدها التمثيل صحيح التمثيل كما قال يعملون له ما يشاءه من محاربة وتمثيل و جفان ايضا شرع من قبلنا ده كثير جدا يا اخوالله دي الغنيمة الغنيمة كما كان يوش لما ذهب ونظر للشمس هو مأمور ان يفتح قبله قبل أن تغرب الشمس فنظر الشمس ووقت ضاق عليه شموذر ما فعل الله له من أبياء بني إسرائيل نفسنا كان يقول بني إسرائيل كانت تسوسه من أبياء فنظر الشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى تفتعل فحبسها الله له والله يفعل الله لكم الأفعيل إن صدقتم وتمنى جميعا توبة نصحا لله وتجردنا لله دون الهوى والتعصب والله الذي لأل إلا وإن بإذن الله نصل إلى ذلك الغرض المقصود فإن هذا القمر الشمس حبساه الله على حتى فتح الله على, على يوشع بن نون ابن نون ودخل بعدما دخل كان من دأبهم أن يجمعوا الغنائم جميعا وتأتي نار من السماء فتأكل هذه الغنائم فجاءت النار فلم تقبل الغنائم قال فيكم الغلول يبايعني كل رجل من قبيلة والقولون القبيله ياتي يبيعه ياتي بيعه حتى بيع رجل من قبيله فالتصقت يده بيدي قال فيكم الغلول يبقى يعني كل رجل منكم في هذه القبيلة يبقى القبائل الثانيه ما فيها الغلول فذا الثاني يبيعه فالتصقت به والثالث التصقت به فقال فيكم الغلول فوجدوا راس البقرة من الذهب واتوا بما غلوا من الذهب فوضعوها في الغنائم ثم جاءت النار فايش فكانت حرم عليه ويقول مسلم فضلت على الانبياء بست وذكر منها قال وكاية الغنائم لم تحل لنبي قبلي وحلت لنا يا رب الله تعالى رأى ضعفنا فحل لنا الغنائم أيضا من ذلك التهارة تهرتهم فيهم الأصار كان يعني بني إسرائيل كان إذا كانوا إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم لا يطهرها إلا بالقرض بالمقاريد بالقص. وهذا فيه افساد للثوب اصاله تشوف انظر سبحان ربي العظيم وايضا كان العاصي اذا عاصي رب يكتب امام الباب على المعصية اللهم لك الحمد على سترك علينا يا رب العالمين اللهم لك الحمد على سترك علينا يا رب العالمين تكتب وهذا كله هذا ليس عندنا بفضل لا لفعلها فكانوا يقولون بالمقاريط الطهاره طيب وايضا المراه الحائط كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في مكان وعندنا فضل الرفعلا الماء يطهر كل شيء وإلي ما يأكل الماء فإيش فالحجرة فالتراب هل التراب يطهر نجلة التوب كالاستنجاء طلبه بعض العلماء الغرض المقصود أنه قد أزال الله عن هذه الأثار وأيضا من ذلك ما هو شرع ما كان من شرعهم ليس شرعا لنا الايش مش السكوت في الصوم. ما سمعت سجود غير الله هي اشراعيون في سجود غير الله يعني غير الله؟ الله عليكم. عليهم <تصفيق> بالله عليكم هيشرع لهم سجود بالله شوف بص ينفع كده لا انت تقصد تقصد سجود التحيه ما ما همك نعتذر لك اهو بنقول لك سجود التحيه يعني كانوا سجود التحيه وسجود التحيه الحمد لله ليس عندنا هو ليس سجود عباده لكن, لكن انت اصلا لما قلت قلت ايش طيب خلاص احنا اهو بنعتذر لك سجود التحيه هو منسوخ عندنا لان سعد عندما سعد عندما دخل على المسلم فسجد له قال ماذا تفعل قال ايد كسر الغاسق قال لا لو كنت امرا احد امرت, أمرت المراه ان تسجد لسودها هذا القسم الثاني اجماع أنه ليس شرعا لنا الثالث هو الخلاف والنزاع فيه هو أن يأتي شرعنا يذكر لنا أحكاما في شرعهم ثم يجعلها مرسلة يعني مرسلة يعني لا معتبرة ولا ملغاة يجعلها مرسلة لا معتبرة ولا ملغاة يعني لم يأتي الشرع من عندنا بإنكرها ولم يأتي أيضا من شرعنا باعتبارها هذا, شرع هذا هو شرع الله هذا هو الخلاف الخلاف عن جمهور العلماء يرون بان شرع من قبلنا شرع لنا لا سيما أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والم بعض الشفائيه في ذلك ابن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كان يحتج بشرع من قبلنا في امور ومسائل قرى سوره سوره صاد حتى بلغ الى قوله لا لله فاستغفر رب فاستغفر رب ركع ثم اناب فخر ركان أو ساجدا يعني ساجدا سجد لله ذلولا وبعد ما سجد قرى قول الله ذلولا فبأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اغتدي فالله العالى أمره أن يهتدي بهداهم ويهتدي بهم فإذن قالوا شروا من قبلنا شروا لنا وأيضا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصل لها وقتما ذكرها ثم احتجه بقول الله العالى أقم الصلاة لذكري وأيضا القصة المشهورة في الصحيح بأن الربيع كسرت سن ثانية جارية فجاء القوم فقال القصاص فجاء أنس بن النضر عم أنس بن مالك فقال يا رسول الله أتكسر سنية الربيع؟ لا والله لا تكسر, لا تكسر سن الربيع قال يا أنس, كتاب الله يا أنس كتاب الله القصاص يا أنس كتاب الله القصاص ولا تجد القصاص في السن قط إلا, إلا في التوراة اللي هو في آية التوراة يعني الآية التي قال الله جاء إن أنزلنا, أن أنزلنا التوراة فيها نور ثم قال وكتبنا عليهم فيها ما في قصاص في السن إلا بهذه الآية قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس إلا قال والسن بالسن والجروحة قصاص فإذا هنا الاحتجاج ال ال ال على أنس بن النضر كان احتجاج بشرع من؟ قبلنا فلذلك والله تعالى امر امره ان يقتدي ويهتدي بمن قبله من الانبياء ففيه دلاله واضحه جدا على ان شرع من قبلنا شرع لنا هو الحق بادخال يعني من جهه النظر لا يذكر الله احكاما في الكتاب هكذا هكذا فقط للذكر لا لابد لها من فائدة وفوائد عظيمه مع التلاوه ومنها انها احكام يلتزم بها المرء الا ما جاءت القرائن تثبت انه ليس شرعنا فهو ليس من شرعنا ولا ناخذ بي. وأنا كأدلة كثيرة جدا على هذا نكتفي بهذا القدر قول قبل, قبل هذا وأستغفر الله عليكم ورزاكم الله وخير الجزاء.